وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ قَبِيحَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ تَطَّلِعُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَامٍ يصْدِقُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الضَّالِّينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ألم تر إلى الذين بدلوا نحمة الله كفرا وأحذوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ومئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله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 قَبِضَتِ الْأَيَّامَ يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا تِجَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اقْرَجِدُهُ مِنْ فَتَرَاتٍ قَلَّ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي بِهِ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَقَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ